قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ ظُلُمَاتٍ وَلَا سَائِبَةٍ ولا وصيلة ولا حامن ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذب ولكن الذين كفروا على الله كذب واكثرهم لا يعقلون